ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ر ح ي م ق ت ن ا للعلوم ا ي ا س ل ا م م ي ه م من ذكر موسوعه ربهم ت و وهم ا ل ع ب و ن ل ا ه ي ق ل ب ه م و ل س ا للعلوم ن ج و ا ذ ي ن الاسلاميه ه بشر ث ل ك م أ اسماء ت ا ل ح ر و أ ن ت تبصرون قل ربي قل ع ا ل ق و ل في الحسنى 122-وهو ا ل س م ي ع الله ع ي م 123-بل الرحمن ا أضغاث ل ا ب الرحيم ه ب هو ش ا ع ف ا ت ن بآية ك الجزء ا ل ث و ن ي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 وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم, فأنجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم أ ف ل ا تعقلون وكم قصمنا من ق ر ي ة كانت ظالمه و أ ن ش أ ن ا بعدها قوم اخرين فلما أ ح س و ا باسنا إذا ه م منها ي ر ك ض و ن لا ت ر ك ض و ر ج ع و ا إ ل ى م ا أترفتم فيه و م س ا ك ن ك م ل ع ل ك م ت س أ ل و ن ق ا ل و ا يا و ي ل ن ا إنا كنا ظ ل م ي ن فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين لو ر د ن ا أ ن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إ ن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسببون الليل والنهار لا يفترون أم م ن الأرض هم ي ش و ن ل و كان ف ي ه م ا آ ل ه ة إ ل ا ا ل ل ل ه ف س د ت ا فسبحان ا ل ل ه رب ا ل ع ر ش ع م ا يصفون ل ا ي س أ ل ع م ا ي ف ع ل و ه م ي س أ أ ل و ن م ا ء الله ه ة ق ا ت ل ح س ن م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 فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أ و ل م ير الذين كفروا أ ن السماوات وللرض كانتا, كانتا رتخا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا ي موسوعه ن ج ل ا في ل ض ا ب ا س ي أن تميد بهم للعلوم الاسلاميه ف ج ا ب ل ل ع ه اسماء الله الحسنى ا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 و م و س و ع ب النابلسي ل ج ع و ن و إ ذ ا رئيك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إن يتخذونك إ ل ا ه ز ي ا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 من دوننا لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم مما يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون أ ن ن ا ت ي لو ضنانقصها من ط ر ا ف ه ا أ ف ه م الغالبون قل إ ن م ا أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن مستهم ن ف ح ة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضعوا الموازين ليوم نفس القسط القيامة فلا تظلم ش ي ئ ا وإن ك ا ن م ث ق الهدى شركه د ع ت ي ن ا ب ه ا غير ر ب ح ا س ب ي ن ولقد آ ت ي ن ا م و س ى و و ه ن ا ل ف ر ق ا ن و ض ي ا ا ء و ذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من ا ل س ا ع ة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه ا ف أ ن ت م له منكرون ولقد اتينا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل وكنا, وكنا به عالمين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 قالوا أ ج ئ ت ن ا بالحق أ م انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين وتالله لاكيدن أ ص ن ا م ك م بعد أ ن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم موسوعه ا ل ذ ا ب آ ل ه ت ن ا إنه ل م الظالمين ن 122-قالوا س م ع ن ا فتى ي ذ ك ر ه م ي ق ا للعلوم ه إبراهيم ق الاسلاميه أعين ع ل موسوعه ا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م ق ا للعلوم ب ف ه كبيرهم الاسلاميه 124-فرجعوا ن ه م ف ق ا و إ موسوعه ا ل ى ر ؤ و س م ل ق د علمت م ا ه ؤ ل ا ء ي ن ن ط ق ق و ا ل ف ت ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ه م ا ل ا ي ن ف ع ك م ش ي ئ ا و ل ا ي ء ر ل ل ه ا ل ك م اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم و أ ر ا د و ا ب ه ك ي د ا ف ج ع ل ن ا ه م ل خ س ر ي ن ونجيناه ونوط ل ل ر ض ا ل ت ي ب ا ر ك ن ا فيها ل ل ع ا ل م ي ن و و ه ن ا له إ س ح ا ق ويعقوب ن ا ف ل و ك ل ن ا ل ح ي ن وجعلناهم أ ي ى مهنه يهدون بامرنا واوحينا إ ل ي ه م فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطنا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القضيه التي كانت تعمل الخبائث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 أجمعين. وداود لفضيله الدكتور محمد ر ش ت فيه غنم النابلسي ق و و م ك ف ف ه م ه ا س ل ي م ا ن و ك ع ه النابلسي و مع داود ا ل ج ا ي ب ح ن ا ا و ل ط ر وكنا ف ا ع ل ي ن و ع ل م ن ا ه صنعة ل ب و س ل ك م ل ي ح ن من ك بأسكم م ف ه ل شاكرون. ولسليمان شركه ا ص ف ة تجري ب أ م ر ه إ ل ى ا ل أ ر ض التي ا ب ر ك ن ا ف ي ه ا وكنا بكل شيء ع ا ل م ي ن و م ن ا ل ش ي ا غير ر ب ن ي ه و ي ع م ل و ن ع م ل ا د و ن ذلك ك و ن ا ل ه م ح ا ف ظ ي ن و أ ن ي و ب إ اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين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 و ذ موسوعه النابلسي ن للعلوم ي ه الاسلاميه ل اسماء الله ا أنت س ل ح ا ن ى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 م و تذرني س و خير النابلسي و ا ر ث ي ف س ت ج ن ا ه ووهبنا ل ح ي ا و أ ص للعلوم ح ن ا ج إ ن ه ك ا ن و ا ي س ا ا ر ع و ن في ل خ ي ر ا ت م ي د ع و ن ن ا رغبا ه ب ا س م ا ن و الله الحسنى ش ي ن و ا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 موسوعه النابلسي هي شاخصة كفروا يا ل ن كنا ا قد في غ ف ل ة م ن ه ذ ا ب ل ك ن ا ظ ا ل م ي ن إ ن ك م وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها م و س ف ي ه ا خ ا ل د و ن ا ب ل ف ي ه ا زفير و ه م ف ي ه الاسلاميه ي م ع و ن ا ل س ن ا ء الله الحسنى أولئك عنها لا ي س م ع و ن ح س ي س ه ا و ه م فيما ش ت ه أنفسهم خ ا ل د و ن ل ا يحزنهم ا ل ف ز ع ل و م الاسلاميه هذا يومكم الذي كنتم 121-كطي للكتاب ك استجل موسوعه ا بدأنا أ ل خلق ن ع ي ا ع ل ي ن ا ب ن ا ف ي ا ل ز ب و ر م ن بعد الاسلاميه ذ ك ر ر ا ع ب ا ء ا ل ص ا ل ح و ن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 فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريبنا بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين قل ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ع ل ى ما تصفون